وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ القصم إِذْ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تقف قالوا لا تقف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشقط واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له تسعه وتسعون نعجه ولي نعجه واحده ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من القلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا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 قُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِقْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والابصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل وَالْيَسَعَ وذا الكفل وكل من الاخيار هذا ذكر وان للمتقين لحسن ماب جنات عدن مفتحه لهم الابواب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 قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار